الحمد لله الحمد لله يورث الأرض من يشاء من عباده الصالحين أحمده وأشكره ولي المؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله الأيام دول والدهر عبر والتاريخ فكر فهل من معتبر كانت الرسالات والنبوات والكرامات في بني إسرائيل أنبياؤهم لا يحصون ونعم الله فيهم تترى كانت الرسالة فيهم من موسى ويعقوب وأبنائه حتى عيسى عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه وكان من المنتظر من بني إسرائيل أن يستفيدوا من تمكين الله لهم في نصرة دينه وإسعاد عباده إلا أنهم سرعان ما فتكت بهم جرائم الصطوة والثروة فلم يفلتوا من الجزاء المعدل أمثالهم سالبني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينه وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وقد بِيَنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ حَلُوا الَّذِينَ حَلُوا مكان مراحل هذا التبديل لنعم الله ليجتنب المسلمون المزالق التي هوت بغيرهم فإن الأمم لا تنكب جزافا ولا تساق إليها المصائب خبط عشواء ولكنها سنن الله العليم الحكيم التي يخضع لها الأولون والآخرون ولا تقبل فيها شفاعة ولا يقف حكم ولا يقف حكمها استثناء إن الله سبحانه وتعالى نحى أبناء إسرائيل عن المنصب الذي لم يقدروه قدره ونصب العرب ليقود الإنسانية حيث عجز أبناء عمومتهم والعجيب عباد الله أن التوجيه الذي قيل لهؤلاء قيل لأولئك على تباعد الزمان بين الفريقين قيل لبني إسرائيل عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وبعد عصور طوال جاء بالأمة الإسلامية بعد إقصاء بني إسرائيل الذين أساءوا وظلموا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 لننظر كيف تعملون ذات القول الذي قيل لبني إسرائيل من قرون سحيقة، فلنقارن عباد الله بين تاريخ وتاريخ، وعوج وعوج، لنعرف ما لنا وما علينا، وهل وفينا أم غدرنا، وهل ما أصابنا جور الليالي والأيام؟ أم هو صنيع أيدينا وحصاد زرعنا إن بني إسرائيل عاملوا الأمم الأخرى بأسلوب حافل بالدناءة والشره وتواطأوا على أكل أموالهم واستباحة حقوقهم وافتروا بأنه ليس عليهم من حرج في هذا السلب والاختطاف ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل المسلمون عاملوا أبناء جنسهم من المسلمين لا غيرهم حيث صودرت أملاك المستضعفين واستول المتسلطون على أموال اليتامى واقتطعت أراضين واستولى بعض ال... واستولا بعضهم على بعض الحقوق واستباح الدماء فسلط الله عليهم وضربهم بإخوة القردة والخنازير عباد الله ما من منكر ارتكبه بأبناء إسرائيل قديمة واستحقوا به غضب الله إلا فعل المسلمون في العصور الأخيرة مثله أخذت المواثيق على بني إسرائيل ألا يسفك الدماء وأن لا يروع الآمنين وأن لا يخرج الناس من أهليهم ففعلوا ذلك كله وفعلنا نحن مثله فأصبح الضعيف قلقاً على حرماته يمشي خائفاً يترقب وانتفخ القوي باسطاً يده بالأذى دون رادع من قانون أو إيمان لقد أخذ الله على بني إسرائيل قديمة أنه لما قامت لهم دولة وملك بعضهم السلطة هانت عليهم أخوة الدين فأفسد وقتل وأسر عباد الله إن الإسلام كل لا يتجزأ فإن الله عد استباحة بعض بعض محارمه إضاعة لها كلها كما عد الكفر ببعض أنبيائه كفر بهم جميعا، أفتأمرون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فمن خيانة الأمة لرسالتها أن تبرد عاطفتها تجاه حقوق الله وأن تجعل حبها وبغضها مرتبطين بمصالحها لا لا بمبادئها حينما ترى. أو نرى تابع لدين ما يستهين بشعائر الدين، فما يعنيه حلالها ولا حرامها؟ إنك ما تتردد في اتهام عقيدته بالاهتزاز يوجد أناس يوجد أناس ما يسوءهم أبدا أن تعطل الصلاة ولا أن تذبح الأعراض. أهؤلاء بينهم وبين دينهم علاقة حسنة مستحيل فإذا رأيتهم يصادقون تارك الفرائض وفاعل المناكر فهل يحسبون مع ذلك في عداد المؤمنين عندما تحلل اليهود من دينهم على هذا النحو قال الله فيهم ترى كثيرا منهم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 مع ضعف الحماس لها وتقاليد الشر تنمو وترس مع ضعف النكير عليها من أجل ذلك كانت الخصائص الأولى للأمة التي تحمل رسالة الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكانت الشروط الأولى لانتصارها أن يكون هذا النصر طريقا لتكوين بيئة تزدهر فيها العبادة ويسودها التراحم وتستحكم فيها الرقابة على السلوك العام وتظهر العلامات الحمراء والخضراء باستمرار في طريق المبادئ والأخلاق فما كان معروفا سمح له بالمرور وإلا وقف مكانه وأغلقت في وجهه كل الطرق ذلك معنى ذلك معنى قوله جل جلاله في سرد مؤهلات النصر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فهل أرض الإسلام الآن على هذا المستوى الشريف الغيور اليقظ يقض أم من أم أن العلل الخلقي الخلقيه والخلقيه والاجتماعيه استوطنت بلادنا وغفل الحراس عنها أو غطوا في سبات عميق في اليهود في اليهود الذين وبخهم الوحي الالهي ورد لعنهم على لسان المرسلين تقرا قوله تعالى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 على مجتمعاتنا في عالمنا الإسلامي ذلك العالم الطافح بجرأة الفساق وجبن أهل الخير أيحسب عاقل أن هذه أصباب النصر والتحرر وأن عالمنا إن في عالمنا الإسلامي عبر قنوات الاتصال من يدافع عن حرية الإلحاد والشكر والزينة بليسان طلق فإذا حدث عن حرية الإيمان والعفاف واليقظة الفكرية والأدبية امتعظ وشمأز فهل يجر الهزيمة وهل يجر العار والوبال إلا مثل هؤلاء الدواب والله والله ما كرم الله أحداً قط لصورة اللحم والدم إنما كرم من عباده من زكت شمائلهم وطهرت سرائرهم وصلحت علانيتهم وساروا في أرضه دعاة له يمجدون اسمه وينفذون حكمه ويرفعون علمه من استجمع هذه الخلال فهو الكريم عند الله وإن كان من أي لون أسود أو أبيض أو أصفر، إن اليهود زعموا أن تكريمهم وتنعيمهم لأن بينهم وبين الله صلة خاصة جعلت جنسهم ممتازا على الخلق كافة، فقال الله لهم بل أنتم بشر ممن خلق ومن الغريب من الغريب أنه في العصر الحديث. ظهرت القومية العربية التي تزعم أن لها شأن وأن لها تاريخا مجيدا بغير الإسلام وقبل الإسلام وماذا كان العرب قبل الإسلام كانوا أمة نكرة وبغير الإسلام سيكونون ذلة للبشرية لقد عزل يهود في بداية أمرهم بعد فرعون الذي نكَلَ بهم عزل اليهود بعد فرعون في بدء أمرهم بحملهم رسالة الله وعودتهم إلى دينهم أما وقد تنكروا وحرّفوا وأشركوا وقتلوا فقد قطع الله منهم حبلهم فقد قطع الله حبله منهم ولا زال حبل الناس معهم موصولا من أبناء جلدتهم وأوليائهم من النصارى والمنافقين وغير اليهود غير اليهود من الأمم أمثالهم سنة الله واحدة ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا وأمر الله لا يحابي أحدا ولا يجازي ظلوما ولا يحابي هلوعة وإن بدلنا في الظاهر فإن الله يمهل ولا يهمل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القراء وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني واياكم بما فيهما من الاي والحكمه اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا اليه واستمسكوا بدينكم لعلكم تفلحون الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده واشكره وأشهد أن لا إله إلا الله من قالها فقد استمسك بالعروة الوثقى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا أما بعد فيا عباد الله مما يندى له جبين المسلم المخلص في هذه الأيام السود أن اليهود من شتى بقاع الأرض طرح جنسيته وجاء فلسطين باسم الدين والنصراني الصليبي رفع صوته وجاس في بلاد المسلمين أما العرب فيقال لهم إن سودينكم وتمسكوا بعربيتكم إن من المسلمين من أعلن تمرده على الإسلام عقيدةً وشريعةً وعبادةً وتقاليد وأخلاق، ومنهم من طوى ذلك في صدره من باب الكياسة وخداع جماهير مضلة ومضى يبعد الأمة عن دينها عملية فلا يرى نورًا للإسلام إلا أطفاه ولا نشاطًا إلا عوقه إننا لا نطلب العودة إلى الإسلام لتكون هذه العودة إنقاذ لسمعة العرب واستردادا لخسائر واستردادا لخسائر واستردادا لخسائر لم ينقطع إلى اليوم سيلها لا هذه نتيجة محققة ستأتي تباع لكننا نطلب الجميع نطلب من الجميع العودة إلى الإسلام لأن الإسلام حياتنا ورسالتنا ومعاشنا ومعادنا واختيار الله لنا وتشريفه لماضينا ومستقبلنا فكيف نرد على أعقابنا وننسى رسالة عظمة آثرنا الله بها آثرنا الله بها آثرنا الله بها آثر جنسنا ولغتنا ورفع بها قدرنا وتاريخنا ثم ماذا؟ أفدنا من جحد الإسلام الهزائم التي, التي تسود الوجوه والتي جعلت البغاث في أرضنا يستنصر، والتي حقرتنا عند أنفسنا وعند الناس ألا إنه لا يعترض العودة إلى الإسلام إلا أحد رجلين مرتد يكره هذا الدين ويميل بهواه مع أعدائه الكثيرين في الشرق والغرب أو جاهل يظن أن التمسك بالإسلام رجعية ويرى في الحزبية والقومية طريقا لبناء المجد بعيدا عن الطائفية وشت التهم فها نحن أولئي في عاصفة تريد اقتلاع جذورنا ومحو أوطاننا لعاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه لا نجاة للمسلمين إلا إذا ألقوا ألقوا أنفسهم أين؟ في أحضان الإسلام في أحضان الإسلام إن تفريط المسلمين ونسيانهم لرسالتهم العظمى وتحولهم إلى شعوب متعطلة متبلدة هو الذي خلق هذه المأساة إننا لم نخف الله فخوفنا الله بذباب الأرض جعل الأقربين والأبعدين ينظرون إلينا بشماتة وازدراء إلى جراحاتنا التي لم ينقطع لها نزيف والسبب السبب نحن لا غيرنا نعم نحن لا غيرنا وذلك أرفق عقاب ينزله الله بأمة تخلت عن دينه وأراد وأدارت ظهرها لتعاليمه وسوف يبقى الوضع هكذا حتى نتذكر حتى نتذكر أننا مسلمون مؤمنون موحدون لله لا بد من الرجعة إلى ديننا واللوذ به واللوذ بفرائضه التي ربما تخلى عنها بعضنا فكيف بسننه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. اللهم صل عليه صلاة دائمة ما دام الليل والنهار وصل عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. اللهم أحينا أعزّا على سنته وتوفنا شهداء على ملته. اللهم يا ربنا فأني شفاعته اللهم اجمعنا به في دار كرامته يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أخذل من الدين اللهم أخذل من خذل الدين اللهم أخذل من خذل, خذل, خذل الدين اللهم يا حي يا قيوم كل إخواننا المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كلهم عونوا ونصروا وسندوا وظهري يا رب العالمين اللهم ردنا جميعا إلى دينك اللهم ردنا جميعا إلى دينك اللهم اجعلنا أعزّ به اللهم اجعلنا أعزّ به اللهم اجعلنا أعزّ به, به يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم انصر من نصر دينك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصرهم في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام اهدي ولاة أمورنا خاصة وولاة أمور المسلمين عامة لما تحبه وترضاه اللهم في العزة في قلوبهم اللهم انصرهم بالإسلام وانصر الإسلام بهم يا رب العالمين اللهم ردهم إليك ردًا جميلًا اللهم يا حي يا قيوم اجعلهم رحمة لرعاياهم اللهم اجعلهم رحمة لرعايهم اللهم اجمع شمل المسلمين على ما تحبه وترضاه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرتع واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون